Pezbe ve kwasil fatiha tilil Ghazali. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Rabbil Ambilin ve al وَنَوِّرُ وَصَايَا لِلْعَارِفِينَ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ الْيَقِينِ وَجَاذِبِي أئِمَّةِ سَائِرِ الْمُحَقِّقِينَ بِجَذَبَاتِ الْقُرْمِ وَالتَّمْكِينِ وَفَاتِحُ أَقْفَالِ الْقُلُوبِ الْمُوَحِّدِينَ بِمَفَاتِيحِ التَّوْحِيدِ وَجَذَبَاتِ شَرَفِ الْفَتْحِ الْمَبِينِ أَحْمَدُهُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ عمدا يوافق ويفوق وفطله وأجمله أكمله وعمدا يكون لي فيه رطاء, فيه رطاء وقرضا وقربا وحرزا وحفظا عند خالقي وخالق الأقاليم والأقطار والأمضار والأملاك والأفلاك رب العالمين رب السماوات والأراطين رب الأولين والآخرين ورب الملائكة أجمعين الرحمن الرحيم العلي العظيم الأزلي القديم البصير السميع العليم الذي دحل قال واختص واختس موسى كليما واختار محمدا صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأنبياء والمرسلين وأحيى العظاما وهي رميم وسمى اسمه الرحمن الرحيم فهما اسمان عظيمان جليلان فيهما شفاء لكل سقيم ودواه لكل أليم وغناء لكل فقير وعديم مالك يوم اللطيف الخبير الحق المبين الذي ليس له في ملكه منازع ولا مدبر ولا منيع ولا وزير ولا نبي ولا مشير ولا شريك بل كان قبل وجود العوالم كلها أجمعين أنت يا ربي حاطتي من جميع الصلاطين والشياطين اللهم إني أسألك بفضل إحسانك وجودك وكرمك أنت أعانني على الأقربين والأبعادين يحجبني عن الأجناس المختلفين ووجهني إلى جهة المتقين إياك نعبد وإياك نستعين نعبدك يا مولانا بالتوحيد ونركع ونسجد بالإقرار والكبرياء والجبرود ونعترف بالتقصير وعدام الخلو من الذنب ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستغفرك من جميع الذنوب والعيوب كلها أجمعين ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا نظير لك ولا ضد لك ولا ند لك ولا ولد لك ولا كيفية لك نشهد أن محمداً عبدك ورسولك المبعوث إلى كافة الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجه وذرياته الطيبين الطاهرين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وإياك نستعين استعنت بك على طاعتك وعلى كل حاجة وعلى كل أمر من أمور الدين والدنيا والآخرة اهدنا الصراط المستقيم أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم إني يسألك أن تنعم علي برضاك يا ربي Mâlikâ riqâbil a'vâlimi kulliha acma'în La ilâhe illâ ente sübhâneke Sübhâneke inni kuntu min al-zâlimîn Allahumma sâkhirni hâzihil asma'a Tûsiluni ilâ Ve tûnciyni biha Amma âsiyatike ya أدركني بنطفي خفيك غير المغضوب عليهم ولا الطلين ولا توب علي يا مولاي وسهل علي طريقا لما طلبته منك إنك فعال لما تريد يا هادي البطلين لا هادي غيرك يا باري يا باعث يا من العسر عليه يسير إكفني شر كل بي شر وشر كل ما يؤذيني في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر الأسن والأسود ومن شر كل حية وأقرب وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ يَا اللَّهِ يَا مَالِكَ لِقَابِ الْعْوَالِمِ كُلِّهَا يَا Ya يَا فَرْدُ يَا وِتُرُ يَا وَدُودُ يَا غَنِيهِ يَا كَافِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Allahümme a'inni bihaqqike iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Allahümme misni fi bisâdi rizqik ve amnun aleyye bifadlik ve asbih aleyye ni'metek. Ya Rabbi edrikni binutfike ve arhamni bir rahmetike ya arhamarrahimîn. Ve farric anni kulle يا مفرج كرب المكروبين يا مغيث أغثني يا كافي إكفني ونجني مما خاف وأحذر ونجني من كل كرب عظيم يا غياث المستغيفين يا من إياك نعبد وإياك نستعين أغثني بجاه عبدك الحاضر aleyhisselam ya rabbah ya rabbah ya rabbah ya sengida ya sengida ya sengida ya mevla ya mevla ya mevla ya gayet-i tera beta ya gayet-i tera ya gayet-i tera ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Hu, Ya Hu, Ya Hu. Ya Latif, Es'elke Bil Mulk Vel Melekut. وبإسمك اللطيف وبالملك الموكل بهذه السورة الشريفة أن تيسر لي أمري وأن توسع في رزقي وأن تقضي حاجتي على الإجابة بفضلك يا قادر إنك على كل شيء قدير. Allahumma inna da'wanaka kama martana fastecib lana kama wa'adtana ya man la yukhlifu al-mi'ad Allahumma inni da'utuka muhtajan ve mutawarriyan 'alaka wa khayifan arjukuka ya Allah ya haqq ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghifu يا قدير خذ من أراد أخذيه أخذ عزيز مقتدر وأن تقم منه وادخل في جسده علة الأسقام تسقي منها عرقه واكسه علة السقم بعق فاتعة الكتاب وما أودعت فيها من السر بحق هذه السورة الشريفة التي سميتها في الكتاب العزيز على لسان الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم بالسبع المثاني والقرآن العظيم وما أودعته فيها من السر ومن كلمات ya iftah, iftahli kma iftahteni amli yaka ve kabili acfiyaka, bjahe abdik alhazri. Ya Allah, ya kariy, ya mujib, istajib bjahe Muhammed, sallallahu aleyhi ve sallam. Subhan Rabbika, Rabbil Gzet, ama ve selamun ala al-Mursaleen ve al